فلا نحيّنَهُ حياتَهُ طيباً ولا نجزيَنَّهُم أجرَهُ بأحسن ما كانوا يعملون فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جحت دموعهم وطالما أضحت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم الحياة أحبثي في الله جعله الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد ففائز برحمه الله السعيد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 فهو داعٍ إلى ضد ذلك شهوةٍ أمارةٍ بالسوء أو نزوةٍ داعيةٍ إلى خاسمة السوء والإنسان قد يعيش لحظةً من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التخليط في جنب يبدل الله بذلك البكاء سيئات فيه حسنات. إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفور الرحيم. وكم من أناس أذنبو؟ وكم من أناس أساؤو؟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 كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضى الله عز وجل عنه وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضى الله عز وجل عنه وكم سهر وهل هذا السهر ترضى الله عنه وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه؟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 وأننا نستذل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته فما الذي مقدمه في جبه يسأل الإنسان نفسه يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت واحد في النئة أو نقصت واحد في النئة مات في لحظته فأي لطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان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 المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحبذ إلينا بهذه النعم يتحبذ إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الطيبة فالله تعالى يريد من عبده أمري الأمر الأول فعل فرائض والأمر الثاني ترك نواهيه وتواتيه ومن قال ان القرب من الله عز وجل إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الألينة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سوى وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سوى ويجرب الإنسان متع الحياة كلها. فإنه والله لم يجد أطيبا من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وتقيم الحال أنت معمور بأمرين إما أن يأتيك العمر تفعل أو لا تفعل إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة فاسأل نفسك هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أو لم يأذن لك أي شيء تفعل فالأجساد ملك لله والقلوب ملك لله والأرواح ملك لله ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسه هل الله راضٍ عنه إذا تقدم فليتقدم أو الله غير راضٍ عنه فليتأخر فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلى أسعده الله ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله القرب من, من من الملك الملوك وجبار السماوات والأرض الأمر أمر والخلق خلقه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 الحياة الهنية في القرب من الله إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبي من طيب فبي من طيب فبي من طيب من, من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياته طيباً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 وذكر دوت نت